انا وزوجتي واولادي من اولاد البابا كيرلس كان انسان قدس مش عادي بشفاعته كنا بنتونس مره نوينا نزور مريمينا وكان البابا هناك في الدير وفي طريقهم لو ضلينا قبل وصلنا الدير بكثير في الصحر كنا لوحدينا ولا كان في امل لنجتنا كلنا بدموع صلينا ان الرب يفك دقيقتنا قلنا سلام لك يا مرمينا ولو صحيح عايز زيارتنا وعملنا اللي علينا وجينا وانت عليك واجب يا بعد صلاتنا يا دوب على طول جنا واحد وفو قدامنا كلنا كنا هناك في ذهول ازاي بس وصل لمكاننا بعد صلاتنا ما على طول جنا واحد واسكن في إزاي هس وصل لمكاننا خدنا معاه وقعد يحكي لنا وعرفنا مين قاله يجي لنا تار البابا وصف له طريقنا وهو قاله يجي يخدنا